لمس إرادتك ولكني لا أعرف الطريق جملة وتفصيلا، ولذلك في كل يوم أقول من المرسل في المزامير أعرفني يا الطريق الذي أسل فيها علمني أن أصنع مجيئة روحك المزود لا يهديني إلى الاستقامة. أقول أيضاً يهديني إلى طريق فألق في حفرة. أريني أرض شغلاً. إن ديني في سبيله مستقيم. وأقول أيضاً كل مطور سبيلي على الطريق فلا تخر عنه الضياع. مبارك انت يا رب اعلمني حفظك مبارك انت يا رب تسلني حقوقك مبارك انت يا رب ان ينزي هدراك حفظك علمني ان حفظ. تسلق وفي اخر كل الصلاة نقول الحياة حياتنا ارشدنا الى الامر بوصاياك ونقول في الخداس الفداية يا رب النار أنا ياربك تسيرا ما أضبط أبوضا وأنت تقول ارجعوا إلي فأرجع إليك تقول ارجعوا إلي فأرجع إليك وأنا قلت من هذا الأمر كيف نرجع إليه؟ كيف نرجع إليه؟ لأن لم ترجع أمك إلينا، نرجع إلينا لكي ترجعنا إليه. يعني بأيدهم نرجع. إحنا اللي نرجع إليه والامس اللي ترجع إلينا لكي ترجعنا إليه. في قصة الخلوط الضالب ما كان ممكن لهذا الخلوط الضالب أن ينجع فيه أنت الذي تحبت ومحبت عنه هو جذب وقملت وقلت عليك ذلك جذبت ترهم المضمون ما كان ممكن أن نذب إلى بي لكن أنت تحبت عنه وانت من أردعك إليك ماذا نحن نجي هلق هل كنت تقول له انجا هلقى إليك ما كان وقت من أن يلقى إليك انت ترجع شهير انت تبحثت عنه ورقا يونان الثالث عنك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 انت اللي جمسه اللي هو اللي رجع إليه السلاميذ اللي خاتر محسبه انت اللي رجعت إليه لكيشه بجاوك إليه شاول المفضوطي اللي كان بي نفهد الحموة لك وكل يوم أقول رجال الرجاء في السجن اللي هو اللي رجع إليه اللي إليه على سنسل اجدعه فيه الهيان والي عن صنع اللي كثيرا من المزيدين ونسجد عدد ضخم على يبيه مش هو اللي رجع إليه انت بتنجعه إليه ومع ذلك تقول ارجعه إليه فأرجع إليه انت تترجع علينا، عشان ما شرع إليك لوحدنا مش نارفنا لوحدنا مش نارفنا لوحدنا مش نارفنا كلامك انت في يوحنا 15 قنصة بدوني لا تقدرون أن تعملوا جيدا بدوني لا تقدرون أن تعملوا جيدا إذا كنت نحضر نرجع إليه بدونك انت بتلسانك حالياً كلتك المطور إن لم يقرر رب البيت مباطلاً سعدت وإن لم يقرر رب النبينا مباطلاً سنفر الغيب فرحنا حياة ربية مدينة ازاي نغير حياتنا روحية من غير تكلف ازاي نحافظ على من هجمات الشيطان الا لو تحرصنا انت نخطط لنفسك تكون منغمس مثل النهر وبتوصل نفسك نعمتك اي الاسكندين ونطلب كيف تكون نقطة هل مهمت رجوعنا على هي محمدتنا أسرع أم محمدت أنت محمدت هل تودتنا أنه المنطور ولا نقول كما قلت في الأرمية النبي تسوّبني يا رب سأدوك أنا عايز أدوك لكن أنت تسوّبني وبدونك لا أستطيع أن أدوك تسوّبني يا رب سأدوك ارجعنا يا رب الصنرج ارجعنا يا رب يا رب في علاجه لوقت ارجعنا يا رب الصنرج ارجعنا يا يا رب السبيل مثل السيوء أني نعنيها في وقت كبير هل ترسل ترجعوا إلي وأرجع إليكم ويحن أريد إن أنك انت ترجع إلينا لكن ترجعنا إليك فهذا هذه هي يا ماثو اللي يصفه لما تيجي تيه باخدك مليون على طول ان لو كنت انا هيرجع لوحده ان لم تظلوك وانت انت بتقول انا اذا وانت اللي الكثير أنت اللي تعصب الجريان يجي يا رب واحد من أبناءك ويقول لك أعطني نصيب في المراس ويأخذ بعض يمشي ومتى يمشي أخو ورجع ثاني وكان فيه ناس كثير خرجوا من البيت وطلب كما يقول لو سمحت لدي انت مطلوب 1000 جنيه هل تكون بعد غد جميل اطلب من هنا ما كان دي 700 مصري انتم في و انزع الحوش الربيع من الغرب. الثنية للثنية هو ذا على خفريها قط، والثيود فيها الناس يترنم رضيعاً، أنا لا أنساهم. أين هو الذي فيها عن غنم ليحل مصرة خرافي؟ أنا أعطيك حياة أبدية. ولم تهلك من تغلق ولا يخفتها أحد من يجب ولا يخذر أحد أن يخفت من يجب علينا آه يا رب أين يدف القارب عنك خطف منها كثيروت أولادك أين ملكوتك على الأرض انظر إلى الخريطة وأين ترى ملك فيها تقول أبي الخذاب وما أكبر الصريق الذي يؤذي إلى الحياة وقليلون هم الذين عجدونه لماذا لن لم تقليلون هم الذين عجدونه لماذا قليلون يخفصونه وأنت الذي تريد ان جميع الناس يخفصون وإلى معرفة حصر الظُلُون أنت الذي قلت لهم أن في عبادنا ولم يمنعكم أحد نحن نقدمك يا رب أنك لا سمن لا سيراء موت القادة في السماء الجوية نقدمك لأنك إلى وقلت في حين انتم كلنا نتحمل كل شيء لو كان صار ما كان لا كان لا كانك كلامك كلامك حق بالسوال معنا كلامك لا لا كل و دلگیر کنید ایدار وضغيها الزعف أين يحيطك وعين حسنك أنا أعرف أنك ترعى وضعك وأعرف أيضا أنك يريد أن تكون عشان كده دوت بأنك أرنا يراح قوتك أرنا خلاص وذين أين أي أين رب عمل نعمتك؟ أين عمل روحك القدير؟ إذا كنتم تقولون ماذا، لا يستطيع أحد يقول إن في رب إلا بروح الله. أين رب خلاص؟ أنت خبيث لتخلص العالم، وقُتِلَ مات في الدين العالم، بل أخلص العالم. أين عملك في العالم الآن؟ أين روحك الناري؟ أين مواج روحك الخجول؟ كما كان الدعم الكبير. كما كنت اذكب من روحي على كل بشر وقام بيعداك السماء وعلى الارض انا اعرف المشكلة المشكلة هي حرية الاراضة التي اعطيتها لك بل البشر استغردوا في الاراضة ضد احبتهم واناثف فتاف في الفروه ان ليس عقلي قبول للزمان فكل ما يدركه بالمنطق العادم اله ليس من حدود الحقيه الاراده على الحر هل فلسفه يعتبر من الان فرديه سيرال دييكين ایجو جو پاقید رو حرفی داری فى خیملون مهم میراتو تکنی ان تیا فوفی افدیر دارم سو دارگشه نامیی climb see تادрасی دی 이�گ کنه پاکام يا ريسك ربك تزخم على قوية الغرابة وضبط في الناس في حقية إراجتهم صفتهم انا عارف ان تتقول لا اريد ان ترغمكم على عمل الخير صحيح لا تريد ان ترغمنا لكن ساعتنا ان احنا ناما بالكير ارشتنا تقول إن لم ترجعوا وتطيروا مثل الأفار لا يمكن تدخلوا مرضوك الثمان ليس عاملنا إذن كأصبار فالصد يحتاج إلى من يحمله وإلى من يحمله فيحملنا واحتملنا فالصد يحتاج إلى من يوشل ومن يغذيه فالشدة وغذينا سوف يحتاج إلى من يموضحه من أبداعه من الضبطة من الضبطة تحت بالنبي مريكة أكثر ليس له إنسان يخيط في البركة يعطل عبر مريك عليك تدخلك مرهي. هل تتركنا لحدى افرادتنا ان كنا لا نارفة في الخلال هل تطرقنا لحدى افرادتنا قولت الرسول يقول في رمي السبعة عشان الذي في تريد فيجاه افعال اذا لست تريد انا بل الخطيئة ساكينة وتضرب الأرض الطيّة السكنية، وفيها يا جميلة جداً في في في اثنين تلاتاشر. يقول الله هو فيكم أن تريدوا وأن تعملوا العبادة المشرّفة. الله هو فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. اذا إن كنا لا نريد لا نريد اجعلنا نريد إن كنا لا نريدك اجعلنا نريدك إن كنا لا نعمل اجعلنا نعمل وأنتم قادرون إن هذه الأسر إن كنا لا نرضى في حياة الخداسة. إذنك هذه الرافض كهديد مكانية من عندك لكن لا تترك العالم إلى هدفك إن كان العالم قد رفضت فلا تتركه إلى رفضك إن كان العالم لا يريدك لا تطرق الى عدم الراحل كاليا رب ما موقفت من الرافضين لك ما موقفت من لك ما موقفت من المدنين على عمل الشر؟ ان تطرق كل هؤلاء الى رفضهم والى مقاومتهم إلى إدمانك المشرق، ما موقفنا من الحالات الثالثة، الحالات الخاصة، الحالات المحرقة، الحالات المتصرعة، الحالات الحاقدة، واحد مش قادر يوصله، يجيبه ما يوصله فيه؟ واحد قلب الثلاثان من نفسه مصيده قلب ما أريد أن أقوله أخيرا لا تسرقنا يا ربك أن تكون هنا لكي نعمل so لَفَجَمَّ بِحَسْنِ الصَّمْرِ ليه؟ لَأَنَّهُ صَارَ فِي الشَّبْرِ رَحْمَةً لِأَنْخَسْرِي فِيهِ إِجَعْ يا رَبَّ أَصَارَ فِي الشَّبْرِ فِيهِ وَحِينَ أَعْذَمْ يَصْنَعْ صَمْرًا نَسْكُبُهُ لَكُمْ وَعَجُولًا أُتْرُكُهُ هَذَا بذلك يا رب وأنت تعلم كثير من الزرغبين يريدون القيام ولكنهم لا يستطيعون أكمهم هجاً عزيزاً انظر إلى خريقتك لأعتبار أنها خريقة بعيفة نيالك وأكمهم عزيزاً أنسى الكل في الكل لأعمل كل شيء في كل أحب فلسكن رسيرا